وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَيْنَكِ حَالُ مُحْفَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَلْمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَخُونُ النَّبِيُّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ إِن وَأَتُهُ نُجُورُهُ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فإذا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 يتب علىكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقول قل إنسان ضعيف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا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 إن تجتمبوا كبائر ما تنهون عنه نكفتر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب منهم مكتسب ولنساء نصيب من مكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون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 مِن اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نصوصهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 Asiakkaan asialle, että se on todennäköisesti jokin muu asia. Se on todennäköisesti jokin muu asia. Se on todennäköisesti jokin muu asia. Se on ayada shan iyo saddonaadna waxa ku agayay mina surati nafsa isla surati nisaa ka midah 10 iyo 10kii kooreeyay waxa 10kii u in laga hadlay muharamaadka haweenka aan la tilmaamay iyagu يوم زهر و حق حرمي و افرا يا جمع كل من و حق حرمي كل كل حاصون شيء محرماتك ايد يداري باو ذنب ايش عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخ وأمهاتكم ولاتي ارضاعكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم ورضائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم من أصلابكم وأن تجمعوا بين الوقتين بين الوقتين تأثيروا حلوحا بارايا لبحوانا وهذه اللبضة وضع مدحان دمر لو أن اسكوا سنكرين كمرأة وحمتها فقرية أجلت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 اسلام نمذکور وعثمان جرتن كاسوابه تجي قدبه تجي زمال يسغي مغفرة الله شغي او اسلام كو وخدمه ديني ميمام الحمره الله كان غفور رحيم كل كو اول محسنات ناك لكدو ولا بينك احد سوره قال احد ناك مال الدين نيكعض اللقول ايي ان الله باد مجرو مره واه قورسنا ينه لا أيوجور كلاي هاي سنايو أن تكون خالية النكاح وعدة ومدّا بهما. مكن ناس سنايو نكاح وإنه خالك عدة وإنه خالك أما عدة النكاح، أما عدة الوفاء، أما عدة طلب، أما عدة سورة إذا وإنه يكجِر وحاكلوا إنتال غدرايا ومدّا بهما بالنكاح والعدة naqleeyay ana qaba oo nikaaluu sheeganaayo nikaaluu baad lama korsari karo idan naqluu sheegana waa sidii oo kale qolka waxa muharramaatii kamida wal muhsanatu kuwa la qabo oo meen nisa haween kamida ayan iyagena la yihin oo la guursan karin ee karto illa ma ma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 مالك ذي هناتي ايمانكم غاميالكينا ارينتا كتاب الله و مصدر كتاب الله معناه الهه و دغاي كركينا لوو دغاي حكامتاي بينه بولجه اوع المحرماتك كتاب الله الله عليكم aya ay wa وأحلق ركالون وأوحله وعليهم بنية لكم لدينكم ما وراء ذلكم أنت عليكم عرماي وحكسو عري ونجد من طوله إنك جزتان يا لين بنية أن تبته إن عبد البتان بأموالكم حرينا نجكوا عبد البتان محسننا لينكم جرد جردانة خمرك على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 تفقوا وك كل مر كات مال بحين هيسان ايدينكو غير مسافحين كون دعان قدينا يا السفر كليه تاننا هي اجري يا اولادونا والله كذبيا فمصمتعتم وحيات كرحاي سدان فيه ما له ومنهن حوانكي كميدا فاتهن نسيه اجورهن مهريال قضيشيا فريضة مركز أحد البلقاء قدري ولا جناح أحدن عليكم كركي نما فيما وحيات ترائيتم يدينك يا وين في إصابة استجاب خال النقطان بسماعا من بعد الفريضة يدم الكدي تقن كريال ريال مريج كم كيفوا كوا فيج أمنس أنكو عليج خال النمو وحيات لجرتان لبدينا يديكم أجيء لكن حق إذا يقان ندم عضة أولا يقان هالنقط إن الله أبد كان وهم على سبيل الاستمرار في جوقة كركت حليما حبي أدميزة هي ذن هذا وأقوم بذا حكيما إلا مملونا جدا ومرتلو مركا لبلاه لي عيدها حرارة ووحي لكم ما وراء ليري وحا دائما وابدا فوق وحن annaga hal وحولها يردها oo xoolaha yar dahaa la yiraahdo naagu waxii laga qaataa sidda afar qaybood marka oraadiin naagta cidooda la weydiinayo laga yaabo in lagaato wax gabaati la yiraahdo oo inta golofariisatay adworsatay qolada sebenkumaga awda iyo qolada sooriy kumaga awda iyo qolada gabaati kumaga awda wax waa noocan kadib تلك الحلوة هذا لي يرضى وحليلك إذا يرضىها فلمضف من محرم ومن محلل قال وحيليه حلل أولا خيار اللقوب بحيي وحانب بحيي قف مطلق تصرفه قوحيس بحنكرة ومرك اللقوفة مسلمة إنه يوحيس سيانها ضيباً لاني كفرت من يكدر إيسا قال وحيليه المي كفرت اسرعين تدالق بحييي كلية لعسكريا ملاكيا نمدنا ماله حرم وحولنا عشان تفصيل لجوسناه كذا هو حلو قبض حيان نفسه ذاك كلا جديسا حير بعيد كان وأيضا نحن نكبر كلا جوسنين تصلنا <تصفيق> حيرة من كي هذا كبر يرجو كتالا يشيو هر كسوامر بالعليه وهو يدل على خيار لجهو است وحساسه xarba idilad oo yaal baqo amniye waax heer laga dhigtay sadaxne foola iyo sadax baqrooshii ama toban baax heer laga dhigtay xeer wixii ku bacaafay nimad min ma قول قرأت بيننا لزقرينك، معنوب حين إن عشان حبي وحيرنا حوالين تعذلك، هو يبدأ بلقى مقادم ولاشان اللقى مقادم، معناكم أيضا هذين، ومعهم حين أتوبان بحية، معنوب فأنت ما مكتريب عنو قل لي، قب تصدق اللي يشوفها يا كدر، هي كريم، نلبى لوجينا، حلال ما، حلال ما حلال كريم. Entäkö vähäisyytä meillä? Isollailla on osuksia, jotka ovat tällaisia. Odagi ovat niin, että he ovat niin, että Ya ovat niin, että he ovat niin, että he ovat niin, että he ادام حير لوق قصبن قون حول لغوت المامني قون قرقريا بكدين وان وحمل لويديسن اس غبرتي دبر كان مرجدي شديمو كرامي ما خاكو ولا شيء ايي دان وحيت الماماي جاك واه ايي دان تلماماي جاو وحن خيار لي لقبال من النساء وين كميدا الا ما إيمانكم قام كتاب الله الذي قد يؤ عليكم كركنه حكم تذكرني أي أوحيلين كارمي كيف قال وأوحيل له لكم ما وراء ذلك ناجا عليدين كارمي ريح كسو نقض الله نك قادنا حين حال الملواتنا أن تبتغوا إن تبتغو ja muualle kuin Naga että näkökulmastaan, vaan tämä se on kuitenkin se, iähdet kävivät, että on ollut hänillä, että on ollut kuin tämä, että on ollut kuin tämä, että on ollut kuin tämä, että on ollut kuin ماك جبادا لوضعه وكله يو واجلي، سيحيطون شقتي، كل كمدة تن، وحوله لور أن تبتهو إن طلبتن يا مولكم حولي هنا أتناجكوا رازتان، وعليه وحوله عجي دي بدرالي قلينا إذا، أنا أهل بدرالي قلينا إذا، محسنينا غير مسافحين، أن مني شبو Kalkat gavadi gursa Marki wakkaan Fa Tatum Naa Askura askurra haisataan Ihi maaga Kamila Ugal Motan Ugalmoatan Faituhunna siya Hujurahunna Maarkoadi markasii Farilbatan Kadariduwa yaminallahi ebaha kiillaga kadari Wala juna haadambi Alaykum kolkii namaa Fii maa wuihiaat Tarabaitum Adi saka khali nukotan كل كو اللي يكون عفده من بعد الفريضة حديث لقدري اللو قدي كقلال الله كان وحوا عادي حي من الله وقام بذا أذوبيش يا دم هذا حكيم من الله مامبل ونخل ومرتيل كان كل كان هري بتقول يري قال تعالى خذ وحوي ومن ننكى lam yastabdi anan kerim o minkum idinka idinka mida paulantavar ayyan kiha iniukgursada antavanuhayn al-muhsanaat nag hurra al-muhminat ee ee barruumaisay wahumahayyo yedimmeherumahayyo guri wuhukukayyumahayyo biiriya mazharifmahayyo qarabawuhukuraalikariyamahayyo wafaramadawyaay fa mimma nadaku qabshada malakadayhanatay aymanukum من فتياتكم كفليه إن كمدا أدمه المؤمنات المُؤمنات أعقر ما والله ولاه أبوين بأعلم ورغما بإيمانكم إذ إن إيمانكنا بعضكم قارئ من بعض بوكين أي استنكار ثم وعدوا يا واحدنا عليهم فانكحواهنا حديثا حرج سكرين أدمج جرسا وعلجو جرسنايا بأدمى أليهنا أدمى هذا كله إذا كانت قرسة حداث قرستانا وآتوهن حدوما ذي سيئة وجورهن وحي مهلا إذن كل هاي بالمعروف وناكسية محصنات يقوى قوة دوسنا غير المصافحات آنان قوحنا للهينا أهين ولا متخدات أخدان ولا يحصاد مع الله فإذا أحسنا حدين للقرسة فإن أتينا حدى قبله أضونا للقرسة لي مهدا دفاعية زينه، فعليهن كركوضها نصف ما كبرك على المحسنات. نرى حرتها كركوضها ومن من العذاب والجراء إلى تغريك، أما دلك هذا جبل طاع المحسن أو يدق صارقته جر حلال زيني تتوالد دلايا. إذا متنا دون تعدي زيني تتم الدلايا ما. ربع صعود بن لا دلاي. هذه اللي يريد نصفه ما على المحسنات بالمقايب سأمو لكن وحا قيب سأمو قراعي هي تغريب قراعي بقول بغلقه فان الله هذا يقباد وحورتاي تن أدونتا كنت قمتون بن قدود بغلقه فان سنت بطال مسافرين لحبيروت بغلق مسافرين أما اللي دير ما هي. قلنين بيعطيهم فو مال إسلام مال إسلام مراقب سأمو دينك قلقا هو أميال عزة وقراعي هي ذالك غور سجا أدون تلا سنايو لمن نبوسون هذاي خشية كأفسداي ال أنا تدب وشأوا ذين تكبلاتو غور تاي بولا في سوقي منكم ذين كا ذين كملوا كل كأدون إللا غور سلو إيش شأوا لأن سكلا لوحليو لا سوامو تدير رسولك على زلاج وزلة ويريا مع شراس يا مع, يا مع من استضع منكم الباء فليتزود ومن لم يستطع فَعَلَيْهِ بصوم هذه لا يسقوم قل لغورسن ايا كفي عن معيالاي فولد ازنها ديدامودو اديقنا شرفتاد لا وانتو قال تعالى خذو وحي روان تصبروا ان هذ القاداتان الى اذن غورسن ما خيروا فينا بدل والله ومن منك لم يستطع أن الأولين منكم إذنك إذنك مذا طولا أول يدقال أنهين أي أنك حاينه قرسده أن أولوهين المحسنات قبل حرة المؤمنات أبرهم أي فمما كيها قرسده كوي وحكا قرسده أي ملكانتين أي مانكم قعميالكينا كان مذا من فتياتكم أدوما لنا المؤمنات أبرهم أي والله ايعلموا أي قلبن بايمانكم ذلك ايمان ان الله و ايمانكم بلا اعمال القلوب شنو يبغو ياي الله او غانكر اذكر بعضكم غاركين من بعض غارك كلو كي متادو دنتي دوما نغلو اما حور نغلو ادم بعد ودا غسان كل كذا تبر كلو tazkara idan kaad guursada laantooda lama guursan karo waatuunna siya dawmada ujuura hunna mahariyal kooda il mermerin iyey lugayn ya xaqir lahayn ee wanaaga ku siiya muhsanaatin iyagoa kuwa daursan fayda musafihatin kuwa manishubaya dawmada ozaniyal anan ay wala muttakhidati aghdan saahibaa ayana إنا لو سئين كورسلوا مهرسيا فإذا وحصننا حذيلك كورسلوا فإن سينا حذيله مادن إذا حشتن زنو فعلينا كرك وجوها نصف ما شيء على المحسن ما بين حرتها كرك وانتي هاي مركات با من العذاب كراهية مزافر انتي ذلك كورك أدونت لك كورسلوا ثمن من بوسق نادي خشية كعبدي الآن تزنو أو idinka idinkä mida 40 viru, ina savartan, ia hajru frinan badan, jakum idinkä ina dong kursetan lau eba uajine, alau lau david badan, inta tauba kenta, fahenimun, lau naharis badan. Juridulla huulijua badan, haakanta atsiraba badan, kellä jinn għadja jinn, eba uhrura vasubhana ja għadza إذن أمرك سرعًا على الذين خير الذين عدايَو أفرجت يريد الله كبوح ربه ليُبين إنه إذن عدايَ لكم إذن كأحكام شرعية سرعًا على حكم يالك هذا إن الذين عدايَو لا إبدون أيَّ أو يهدئكم وإذن كحنون يو الذين أخيار والضل من قبلكم إذن كإذن كأريز فرسوشي إيا النبي إيا سارقينتي وداي إنه إبا إذنكوها نونية لتسلوكوها إن أتقادانو فتكمل أتكامل نقطان وتسعد في الحياتين أددوني آخرة لماذا بكوكو ليستان ويطوب إلى إنه توضل أقبالو عليكم كوركينا يوحي قفا أدقشان ألاوغا النقطان إثناء دافد إذنكو أبا المريو والله إبا عليم ألا عدو مديسا إيا دنا هذا وأقوم بدا حكيم في جميع تصرفاته ما ملكيس إذا يلقي ألاكو حكم أبدا أصعي الله أركب بونا يلو والله إب يريدو حربا أن يطوب إنه طوبة أقبل عليكم كركينا ويريد الذين وحي وحيدون أيان يتبعون الغاعة الشهوة كو الشهوة قالوا قال إيا منافقين تا إيا أن تنمينوا حقا إن أتكالي حتان ميلا إلا شب عظيمة ووحي وسنة الله في خلقه وفدوتوك ياهاي تدكو دمبين تغيبوا ربا حدوبين عليهاي إن تدكو دمبين شايفوا ربا دو خاين ياهاي تدكو دمبين وخاين وخدو ربا سببك يا تنميني أنت ذاكو جرتوا وعنانيه لكن الدوار كأتبنتوين ودحايه أردو الله حديثة أنت الله فضانه حديثا أنت اللي واجد مجار الصعدة ليا تجيب حاجة مري وعذابين جاي ستة درادات قفحون وحور رباح ماتوا قبل كلي أنت قلنا بقول الله وذا قبل كل كعية حوجة كلابتك فوضاته كل هذه شعور ناسي ولا يرا وخدري مايا دتكين وقاصيا كعيا لكن ولا دو هلو شيء دام بيصير مالك اللعنة يبلغوا حكومي عذابنا اللو دياري أي عذاب في وهل الدونية إنما يضعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعيد كلك هو أشهوض الرعاة لا أيهين با انت زنيستة انت بانت شاكتة انت خمار كباشة انت يهين لن وعي ربعهم وأيهين إلا لا هذا كل سعيد باكدقي ويريد الذين سعيد وحيدون يتضعون الرعاة أشهوض دين من راعان أقل من راعان ودلتوصل من راعان شهوية النفء إيه الدنيا هوي راعان كواهو حيربان أن تمنينه من الكلاعاتان ودلتوصل ميلا لعاشه عظيما وي يريد الله إذا وحدوني أيها خفيفة إن وحلوحي بباتاه وفضيديو أنكم حقين إذن كفضيديو وشريعات الليذين جديري فقالوا الله تخفيفا كقوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنودكم جو كتو كلا حتى جيال وإذا فالكتو كلا هذا الحميل وإذا جبك كتو كلا خمال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإدت من أيام بشي خمال الله وعيكو قوسو طوستي أدو قاعد ألو جيرن يا بشي كووتي ميد حدو ايات سوميدونتا ونيت كافوري ويشدي باينو خوتي بياد ويدي اما واضح ان سنتي اسكا غغبيتوا كل كاشارع ادي الاسلام كسي ودنتا فوداي بيكون دي سنتاي كل كايلا اينويدين كفو ديديو ورشي احكام تروبا ويشا لازم عمل صالح وخلق خولك ضعيفا، إلى عباك أبوري وأنك يقان تفرح ملاذك، و خولك قال إنسان إنسان كي بالعابوري ضعيفا، إذا جو تفردرم، إذا نشر عدي فهمي يا قد حكى بيجي، عن لبسو عن كريم، أو ألقوا قلب سام، شرع عدي في ينفهمي، شرع على صدر تخفيف يكون لا أدنى وصدق الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وصعا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج فصول إن الدين لا يسرن دين داي كل كان وخون قتاره او جخره او لو غدغني كاري اي ماذاكم اما ماذا شريعه الواصفكدو كركدو لو مسونكر كل كان شريعه دين وا لغه بين شيغي تكينه مرده لو غفاي شري شريعه يغ سوغدوانين يا واه لغه دغي وا Ota skamuna isä, o gamma isä, o isä luokka, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, o isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota isä, ota أو اولا بالعرور تكادم وييو هبن كليقات هدوقاتي لمرو قددكو كو دخردي انتان اويده بري الله كو دحايا كنا الماجوجينا كنا وا الماجوجينا كنا ما الماجوجينا كوردم دال لهل امو ولا وين كل كبياتن وي گيشتي قف في مدده بدن شقيناي و خه وروريه هبن اوقاتي النظر ويي مهش كو kayno waligaa cisnaaya laakiin ka gacan ta la gooynaa iyo waguuma awaan nimma miska ka baday calalada meel leeg tii quri islaameed jeegii wixii ay la qaatayoo kolba markaa ugu horeeyay sareerka aan u baabbiyay marka labaadna wixii balad ka ku يا أنتي يا ديفوجي قرجب إلنا في وجه عندي سببت وحوى يقعنث إذا هذا يلام وين وإل بجوي إذا كلك سريعة لكاس قعنتك بجوزي الشجينة ودكتي كل شيء أنت ذي خلنا وعنا نطي حقبوك خلنا ولا بجوي كلك حجود وحاقوس المصالح وصدق الله في قولي ولكم في القصات حياة يا ول البك أفكان رجالك indee line amba mir line hadhuu gaado hadhuu xado in gaanta laga gooynaayo haduu dhineesto in la karba taayo hadii uu qof dilo in la dilayo xidri maayf nafti ciina uub badbaadiyo umadina nabad galiyadi muusan daawu hin laakiin haduu sanogay isku adeeda soomaali intan ku goob raxon biigaa causka mariyo kumibaayga marka ma aalooga bixin aqulka naf joogta kuma yah wax ku falaa midba mid buu goor raayay kuma baa ku raagagay idaa qaybsanay dalinka dibu garay baaqon laga qaaday finland iyey gayin mufafasati wasuuna yakulka diinta islaamka wa diinta ma aan ka badan yiri duun laahu tabu huduna ya ayu khafifa ilu fudayniya xagamta ankum تدعو الرب صحيحا ايغو تبرير يريد الله وجودنا ليبين لكم من الذين اداوا سرعه حكمته ذول اوه يهديكم ويدينكم هنونيو شادو قادان سنن الذين اخياروا بدل من قبلكم من كوريدين من الانبياء الله من عليكم والله حكيم مامل وناكسل والله يريد وعرض أن يتوبى إنه توضى لقبله عليكم قركين ويريد الذين كوي وعيدون يتبعون راعي الشهوات نفط الشهوات أن تميل حق إنتكالي حتان ميلا إلى شب عظيم وين يريد الله يبا ربا أن يخفف إنه فضيدي عنكم حكين وخلق الإنسان يبل أبوه ضعيفا إساقه تضر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سورة النساء هو سورة مدنية كل هذه سورة مدنية تحيوحيها هذا ليس شريعة فروق هذا شيء هذا راكتين هل كانت تعامل كمالك أبالك هذا مسلمين هدين ليها مالك ولا لك إليها قبل هركبه وعقص بداي إساقه كل كلك هدوين بدن أيال الله فر المسلمين تأيوا تا حوك الله في دينه وتأ بعد ذلك مالجا يا أولك كذا بيعوك له اجعركه له في ماذا كله وقفكه له استغلالك يدينكه له والله فري غشجي إلى حرامتي إلى غبادي إلى دخي إلى خيانة نوال عرمين كل خنت اللي حلالين كذا غم مالك حوك الله قات أنت اللين كحرمينا إشكالا ليه قال تعالى خبوحي يا أيها الذين دفعوا أمنوا حق يجأوا لا تأكلوها عننا أموالكم حوله بينكم دحذي نيال بالباطل حقدراها كوكلا عننا وباء إيا الرضو يو أعطى اللو أقول هذه كوكلا إيا خيانو إيا غشي إيا دقار إيا الرضو وحصدا باطلو إلا أن تكون إياهاتفا ماهان وعطوكلا عنيسان تجارة لك لو وريجد أنت راضي خالني إن ما كتير منكم الحكي إن كره لي نقطانه كيف بدي عدل عنه كر كان يدوني كان قاله وارهالي كيل لا أقتل عنه خلاه أقتل كان لا أجيسي بوقتي كان بدي عديسي بوقتي نبدي عنه تسوأكم تلظننا ولا تقتلوا هدينا أنفسكم نفتي إن هدينا نفتي إن هدينا قال ام ذي حر رضوان الله عليهم وهيقفوا سيرن نخريدي وام قويدي قفكه ان هو خغ غانديش من انتو قاتو دون تيسو شو وحانين ييري كريم وعيل هذا ولا تقتلوا انفسكم وحالوا قفكه مسلمك ولالك هدي ولالك هدي ولا شي ادو ادلاد لميتاي كديشي ولالك و او الى ان ان المؤمنون اخوه سؤالكم المسلم والأخو المسلم قلت كا أولاً كانت شيئاً أولاً وثانياً أولاً أولاً قلت أولاً تقتل أنفسكم ذا سيكون لكن ما أنت أولاً تقتل أنفسكم بناك يا فتاة أولاً انتحاراً أوقفك السيد الرضاها الدواء أما حضاً مشاكلة مركوات كيساً لها أما سوحيان لها من ديبو دون شبايا، سقوشوا ثم ورابو العداء حركبو غورتك سراء يساقب توسسوا ديناك كل ولا تغتظوا نفوسكم بعين غداي ان ارجاشي جميع ما الله يولا ليه ويرجع نفسي نادي لينا وعاسا سوغلايا حداد باه مسلمات ديشو الى حداد نخت هذا يديشو الى حداد نخت هذا غير حداد حداد حداد شوطية مليء بالكثير ما يك، كل ك النفط إلى حاله ملي، والجو قليل، فإذا سويته والنفخت فيه مرة الحيب ولا يك، النفط يسرع يسوان يك، كل ك النفط أديك ملي، كل ك هذا هي المسلمين ذا، لبذا ما حرام، شيء كل الله لايد، إنك كل قاعدت، أخاف كذينه ودرك دون ولا تقتلوا هذينه، أنفزواكم نفيا لكينه، تمسلم تمسلمك هي سبب ولا مباشرة منها كدلين إن الله كان وعنا وضعي بكم أذنك خعيما اللي إذن عريس بدلو وقا اذنك مال كان هايسك بعين لفيهن هايسو دلين ومن روح يفعل سمعي ذلك أرنكاس إيه عدوانا خطأ محكوم الجلال عدوانا علايسا إيهو ظلما قردرو ما لبوض لعي أمن نفسي سيبوا دلين فسوف تبدن ب النسل نارا وكان ذلك أرنجازوحا النعدي على الله أبوينكاركي يصير المتكوفذو كل كأحكام تأبوه جديار أما أنت تعلم صلاح البجر سيد ذاتك أضنعي أي حكمت بكل جل عزجتاي أيها الذين ذاتك آمنوا حقر النيل لا تأكلوا عولنا أموالكم حولنا بينكم لحدين يال في الباطل الجردر إلا أن تكونا إن يا تماهان تجارا كرقي خلق الله شو أن ترابين لبوق خلاج دستي أسكن الله عباداي كنا وحربا بدل عباداي خاليني ملاصوم منكم لفدين حقي نكتم البيع عن بالخيار ما لم يتفرغ قال كى رسولك إنما البيع عن ترابين قال كى رسولك لا عوائل بذبح إجلية انقفن الله خالدين ولا تقتلوا هذرين أنفسكم نفدين إن الله يبويه كان اوحو ابوه ابوه بكم اذنك الرحيما الله اذنك حريزة ومن روحة يفعل سماية ذلك ارنك الله غيباي قدوانا عليتا ايه وظلما قردرو فصوفا دربا بيان نسليه قرندونا نارا وكان ذلك ناريدي ساوحي نقطي على الله ابوه اينا كركي يصير المتكسه له انت جتنبو كبائر ما تنون عنه نكفر عكم تياتكم أيضا وحكمته آيات الأبضاء فالقرآن كجير مباشراتها إلى الرحمة ديسة سيلا دوني تغفذي سيلا قل يا عبادي الذين أطرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر لكم جميعا وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسب ليديكم ويعفو عن كثيرنا وقال إن تجتنبوا ثبائر ما تنعن عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونوتركو مدخلا كريما من مبشرات القرآن قران كأيديه أدمع البشرة كمثل دمبي يا جبفي لا جلاي يا الله والله كرقاتي صغيرة وكبيرة صغيرة وحلو دافيا كبيرة ولا كفقاته كبيرة كل اللقمة كوبين كل ما بعسل لقوق كوبين كل ما تكوبته وأول هذه دمبي حد في الدنيا أدنى حد حد كل شيء والله يلا قد خي وحاسمه يهو حكومي سيسوغنما دوكالي وصارق <تصفيق> وصارقاتو فاغضاوه ايدي يوم كبيرو سيسا زينة دوكالي الزاني و الزانية اوكالي جلدة وحلا وحي أدويه تكودهية تسا دلوكوكالي وحي حد كبير وحي عقاب آخرا لاشاق والله يلي فله العذاب نلي أما اللعنة أما غضب الله فلعنة الله على الكاذبين وكاله أما غضب الله أما الرسول كمن فعل كذا وكذا فليس منا في المعنى هذا قبعات بين أترى بالنطة كلك ملك كوه وهو إلا إسكيلاليه إسكيلال انت كبير ذا إلا إسكيلاليه با سغيرة للغدافة كلك هدأت كبيرة ذي إسكيلاليسي سغيرة ذي للغدافة إسكيلالينتي سوا دون ذنب لاين بعلم تجيش أخذ بشارب بدل ما أرد خلا تعل خدي وح ينتج تنيبو حدا لا ما تنبيل قوة ووين تناون الله يذكره أن أنو حق سال الله يذكره بع نكفر ودافعنا أنكم حقينا سيأتيكم ثم يلك وأن تخلكم وأن ينقلينا نا ندخل إنتي تنيبوا ذات كذرياتك غير ما شيء بفي سوى تناول عنه حديث الله دينك ربعي نكافئ عنكم حكينا ونكافئنا هنا سيأتي فم موسى غير حماية الذين يرجل وندخلكم وعن كريم ولا تتمن وما فضل الله به بعضكم على بعض بعض المفسرين آية درس أبو النزيل بروشة وعيرا الله عنها alaanki rasuulka qadmiisa ayati ila aydu sidr haga naga digo oo jihadkiyo waxaan ka qayb galo kulkan ayado atiin ollayri wixii gaar kin gaar kin loo doonay hata 80 waxa markaa muslimiinta laga la dagaalamayaa xad waxa la yiri الله اكبر كذلك وخصوصا قاتل ايشي عداوي اولادها كو قا قادي الى ده قيشي وبلنياك حقوق شيء هو الله من فضله وعدوا بانتا يا الله ورث لكن قف مسلمه اولا فضيله وكدري هاي كما كان عاد تلك فضلنا بعضهم على بعض من سوره البقره كما امرني ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض كين مرضونا كل ك الله ألا بحية كل ك وح قار قار وكفله وأما ماله أما أغليه أما علمه أما مزالة إن أتبيشنت خوشك قننتيد أطيع لويا كامشة كتركم فريزيه وتركهم يسكروك قال تعال خذوا حيل ولا تتمنوا حج على سرنا ما وحوا فضل الله إبكوكر مريج بهماعة بعلكم قارين بألقكور مريج على بعض قال إيكال أيوك كور علما أو مالا أو جاها أو سلطانا وحنه روض للرجال يكون حيلايه نصيب قيد مما اكتسبوا وعيش شقيسان وللنساء هوا أنكنا حيلايه نصيب قيد مما اكتسبنا شقيسان حباب باهيد دارانتو بانكيالك ألا بوحى واسألوا الله إلي اعطوك من فضله سيأخذي شعر كفلتي إن الله إلى كان وحنا غضي بكل شيء على كدمنتي علما الأوقات بلن ولكل قال أركض يا هوانا فعلنا وحنا ويا الله موالية قرابة عزة مما كي كبعزة تركا كتير الوالدان لبدي وحلاش والذين دتك عقدت عقدت أي جندنتي أي مانكم قام تتكاد الشيسين وصحبية الرفقية الالتان فآتوهم سيئا نصيبه قيبتو دحريريه إن الله إله كان وحو النغضي على كل شيء وعلى أرك كل شهيدا على أركي دوريه ولا تتمنوا وتأدير في أدره ولا تتمنوا حقفيننا ما وحى فضل الله إلى أككر مريي بعلاكم غاركين باعلوكو كرمريا حلا بعضين غاركي قال ووحلوكو سميه الدنيا دمالي وعلا اركبه وعلا لكو كلا صغيريه حكمه الله يغان سبحانه عز و جلا كل مسالة القضاء والقدر سيديه باقه لغينا كره لنقو كانوا حبكا موصا نقابانين ايح عدد وحبت باعتاد رنتان الله يغان هل يغان باقه لغي كنتو شاقايزو كل هانغلتاك يا همجر أيضا أحمق إلى ما ولا تتمنوا أحد كل ريننا ما وحى فالله الله إباه كوكر مريج إنما لا بع لكم على بعض قارك كله للرجال حقوق لا نصيب غي مما كي أي اكتسبوا خشش غيسن أي نصيب كل أيه و للنساء و نصيب قيبيلا أيه مما كي درتي بيناهو قي كل أيه اكتسبنا ليش قيسان واسألوا الله الله وارصد من فضله تغذي ستراضة بضان إن الله أعب كان وحو نغضي لكل شيء وعلى أركي إليك عليما الله وعقون بضان ولكل قل الله أركي الضمرا دعالنا وحن نؤيا لي موالي القراب يرثون اللعلى مما كي قد عل سراك أيكاتك الوالدان لغضي وحدشي ولغربون كو أهلك أهلك والذين أدتك عقد الايمانكم عن يالكين يبنتان يصدارتان يسجعتان فاتوهم نصيبهم قيرت إليهن حرير يصدوين يكلمو وياجا إن الله آبى أناوحو نظر على كل شيء فكله شيلارك كله شهيدا على فيرنايا غدار عن أيه الرجال غوامو قريبا مركل شقي ما دوحي ما مله خبالة ثم أولا يقول إياه السمع والطاعة فهو أن الله شكارهانه إلا بدا إذ غرفته يقول إياه كونه حقوق ذكال حيث مهار إياه مصروف إياه مراسو إياه منام كفرت إياه السمع والطاعة وحفظ الأمانة من قيادة يامامل ننكاله إياه السمع والطاعة وحين ننكا وكوتا ليه إليه ما قشوي يشو أيها الأولا يقول إياه وخو كتليو و اينو ناخذ بعدين توافق سن خبي خليك فيه اما هذو ايشجي و بها كتليو و عندينتوا وافقتني خبي قولي لا جلوج الغين مايو لا ضاعت لمخلوق في معصية الخالق قال تعالى خذو وحي الرجال قوامون كو كفلم بنغو هل النساء نغا كر كولا او قواما و امال حمده يا ما ملك حقا يتكلم ناجي شقاق ماله خسوك وحير على سلطة وسلام لا يفلح قوم ولو أمرهم إمراء تترد النجود لبتي والجود لباني مايا سببته وعود ناجي لحبا أبوري إنت لحبت تقام اللي ما أعرفه اسمه محمد يقرن نبيك ما بيجن خسوك ما بيجن قلبي يقر يمدني يمدنا له ما هو كله كل شماعي لحبت تقام لا يمكن أن يكون هناك شخص أقل لي أن يكون هناك شخص شخص نالك ملتها للماء نرشة بركات بيهاي سايو قد أدو ساكا كله ومانتو لنهردل في الدقاء الكجيرو وفاشيري يقوت اليوم يجاري يدور راديو أقل كادي قوكشو وإنتي حاقدو نظيفو قيقصو شاشنكا الدياريو هونسع للماء قد أدو على على هكفره يمركو يماز وقل استسليد المرمريو وحسع للماء قلت إلى سبحانه وقرنا في بيوتكن أغلبكم سجناء ومن سوق ما يبين تنبيل ما ذوي بناك اللودج قل كثينا الأرض أيه بدنا أيه كعلم بدنا أيه بدنا أيه الله قال تعالى فبوحوهر الرجال الرجال قوامون قوامون قوامون بدا على النساء ناقا كوركو قوامون بدا وننك اقومت بدا مؤهل مؤهل الله قدر ووهر طورب الهذاب وده يا ري بماكي سببتي أي أننك قوامك يا ري فالله الله إله أكرمري بعضهم قاركو ترقي على بعض قاركي كلاهوينك بالقوة والعقل والتحمل والصبر والحكمة انتي بأبو ردو لافك لجول كعقل بلان كعلم بلان كحوق بلان كصبر بلان كدلغات بلان اذا كن في أبو ردو دي سيدان لك لأيالي ايضا لحالي سعطو الواعيالي حالي بزي الأقل لأي هادو قادنا وأينا خبرتها دي قادنا واموسعي خبري يا ابنا ما يقال وأبو رس اللاكو أبو راي جير كيدا اي هذا الكيدا اي الناف تيدا وحدا ثنا واللهو تلقى لي هنا ديورك الاو قركبوده او متلغلي كل كفي ما فضل الله بعضهم على بعض لنكو لا بما انفقوا حق وحي بحيات من اموالهم حلال حدين اللي في المهر لا صار او مصروف لا صار او مرسل لا او من اللغو نوراد لا صار وحي بحايه اي خرجان جنه الله ربا خدمه معانين حلو اثنوا انه خدمه في عن حلو كلك النبي سيد الله أمان يارك فالصالحات ناقا هو نجزل قانتات اللي أنك وضي عطيعان كلك هو ناقا ناقا محو كجيرا إني عطيع إله أبو ري إيا منك قبا حافظات وعي إلالسة محيل من القرية إيا مالك إيا صرتا حتى أن نفتل أمان ذا كجيرتا وعي إلالسة وعن لغا بدوان ودقا عدو جوق إستقا إلالي للغيب وحلوله ياك تاغي ميدو خايزن ولا غادي جوجو في الصوره بايو بدن وفي الهلالي ماشي لكنك تيهمك تا اي اماني ايمان له وداقا مقن باي حيده الهلالي سا كل كربي لهك اماني اوانكي فصالحات كبرعص صوب وحاول كانتات تكون وضاعه حقق لي ربك ابوري حافظات الهلاليه حين نغوان مني بالغيب مغنونه تننكا من كي سببتي حافظ الله إلهي يكوي إلى الوادي جاي إلى ناك جاهدك ولا لا تو إشلون وين أنا أينك إذا في يدك دار كنده أي واحد يسمى غلي ويدو سل يلا يا إلى بعرين تاسو قصو ودكار تربت على قلوب شابو دما تجعل محل ما إشلون تحقق هذا المدح عليه كدر أنتي هذا الحرام مدح كله فض ما هذا حلي تاسحل أرك حلجة قرانك مشاكلك عائلية لوح اللي قال تعالى خذوه والله تهونك أتخاصبون كعب توصد وعذك عب سطين وكدر أنت نشوزه هنا هنقل تاجده كقوم خنعتنا وحملنا متي ورخاء جماعة مخلصو وهم قلت هجدي تاسمر كذا رجتي أفرت الأباء لقادة يا كلا بدك ورد فائده هنا ولا علمي عقل لا يكوان وإلى أكاب صد هذا أب حموداني حقوق بالنبعان كوكولا ياعي أقل كهانيك الدميني أنيكا حايديفي أدما يسلوكيين وأعتقى أنه وعد يوان دونتكاكي حتى ينفعاني كهاتكتاه الحمد لله حتى ينفقه وايدو واحد روحنا كتاك في الملاجعي جيفكا وقتاك درجاتي اللفادو مضاهريا ابن بجليه اللغو صمينا عشادة انت اللغو ديه نفرك اللغو يعباشالك يخوتك لغا غ yada Adami, ma ameerka taas haday taas ku jeogto dantii wal la garay taasna adey amfi weeydo ay guusi kibirto darajada afraad wagrbu wala tumay marka la tumayo ilig hadh jini illa karrini Lafa habudaini laakin hanuj la wa xiyaday tumay darajada afraad wa weeytaa صدق أحد مر كاتم يجد، فإن وضعناكم حتى يوركني يالا، تبغوا هذه النفضة لي أدبار، إنهم تضربها كل كدمرات تغربني، قيد هذا كل هذا في جدي، وحن مهترئ زاي، هنا ينون نوت عمل حاجيزي، كفكني كوجولات اللجربي، حتى كوجولاتي، هذه تدور كل جد جذيزه، نراو تاعديك هذا كله على ليزه هذا ماي ن لقومه قلا حداتين هذا يجيت كوت لقل إن الله كان عليا كبير وركع هدوياي أنا قبيك كحب بدل أدني له كحب فينا وضعناكم هذا يورك إن يالا فلا تبغوا طلبنا عليهن ببكوا سبيلا وضلقو تمو حدات يجيت إن الله إله كان وحنا غضي عليا إلى دوما دي سكسرية كبيرة intas <tied> barka tilo ti u dunbayso wakana baad yeehadwaan fi hiwaye mudareed ka aqalka gudhiisa marka waa jiruun la leeyin quri goob ba'mara qofkii adiga ku magli weeyday kulkaad guriga oo baxda mareer baad aqan ma ye dogoshu dabarka u sii jeegi shimka qadadeedu u dafey raajinkeeda adaan hoosna taa annad fi لا بدي إسقاطي كرادة عساد هذا إتبدين حرجيني شق و الله بديها ساعة لا بدي إسكين منا كل منا كرادة من تسع نول ياي لا بقيت سوري من مايا منا كرادة الناس في كل وادي فكان ما كير عود إذا شقاق بينهما يدين حقي جوزتي يسجين حقي جوزتي وأديه يواندي يطمندي يوحي وامفيه وين أرنت هذا مركب الكاتب وعلى و قودم باي سيفا بعزو وعاد بحسان من اهليه مين كان ناكجا قبا لاتكو كان داي من وحيا قال علمي لعقلي و يا رادا خبيرا ما كان غير يكان الله سوقبنا وحكما من اهلها كبرت عندو وحا لا قبنا نفي عن يريد يريد لفظا اكمل لشو غينا قالوا كيف هو دوقوكا بنايين لقد كذلك سحونايين وحيسوكايين إنه قصوى الضحب قفكا ظالمة حتى يؤغازان تردر هذا حقا ننكا إليتاي يا إليهين قبرت هذا إليتاي يا إليهين حتى يتعلقوكا الحوائي لكن شرطي لبدا حكمه أين يبدا حديهين حال ديذا حتى إلا بعبوكا تنقضانا ومتلك أنه قبرته ذي يألقو من كان ننكي يألقو كوا صحمة لحينها أي تقدر دقال لنتي مثيلان يوفق الله إيه رجاء دا دائرة بات إسلاحا ونالشمين يوفق الله إلعبوا ما أي بينهم هم دعوا دعوا إن الله إيب كان وخوناه دعوا عليما الله دعوا مريزة عكتوا دعوا قا. قال الرجال الرجل قوامون قوة كفلان اللام على النساء ناقها كاركولا بما في سببتي فالله الله إله ككر مريعي بعضهم قاركون رقا على بعضهم قارك كالكورك أو هونكا وبما كي سببتي أنفقوا بحيان رقا من أموالهم حولها دي بينك تنكون بحيان فالصالحات كبدأ سوصوبا قانتاتم كوى رقا دي الرب بضعط حافظاتم كوى إلاليو الغيب قصوناندا بما بماكي سببتي حفظ الله إله ويري إلالي والتي كبدأ أتخافون كعبزتان نشوزهن إسكرياليتهن فعيدوهن وانية وهجروهن أغطرة في المضاجع جيفك وغربوهن كراعة فينضعنكم ضعناكم حضايئذ أقلادان فلا تبغوها ضلبنا عليهن كرقودا سبيلا وضلقوا كراعه إن الله رأيب كان وحضاي عليا الله دوم زككريا كبيرا وإن حدا حضان عفزتان شقاق بينهما ننكي أنكت كلا تقوض فبعات وعطب حسام حكما كارثورة من أهله ننك عيد حكما حكماً كارثورة كلا من أهلها كبادة عيد إيسا إن يريد لابدا كارثورة حتيها إسلام ونجيكي لكي الله تقول له يوفق الله الأباء وفج بين أكوذي أرنتي والبايخ لما إن الله إيبه كان وحو النخضي عليم الله دوم إيسا حكتو دي الدنه ودأو خضيرا ألا حقوق أعلى والله أعلم <تصفيق>